الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المسلين على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لهم الدين أما بعد فنسانف تعليقنا على هذا الكتاب المبارك للحافظ الإمام بدل الدين لبن جماعة عليه رحمة الله كنا قد اتفقنا أن نبتدأ التعليق على الباب الثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه يقول فيه المؤلف وفيه ثلاثة فصول فصل الأول في أدابه في نفسه أي أداب الطالب انتهينا من المعلم نبتدأ الآن في أداب الطالب قال وفيه ذلك عشرة أنواع وفيه عشرة أنواع قبل ما نبدأ بالنوع الأول حقيقة حتى لا أنسى في الغد يكون المقرر من صفحة 578 إلى صفحة 585 إلى نهاية السابع إلى نهاية السابع هذا مقرر الغد إن شاء الله إلى كم قلت؟ إلى نهاية السابع إلى 585 إلى 585 نهاية السابع النوع السابع لأن هذا طوي الحقيقة شوية فنقسم قسمين وينتهي إن شاء الله معنى الكتاب إذا سمرنا بهذه الطريقة النوع الأول قال أن يطهر الطالب قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه لا شك أنه تخليص القلب من أدوائه وأمراضه هو من أحسن الأمور التي تعين على تلقي العلم فإن العلم كالطيب الطيب الذي تطيب به الإنسان لا يكون للطيب مجال أو رائحة طيبة إذا كان البدن متسخ بد أن تطهر البدن وتنظف البدن ثم تضع الطيب حتى تظهر رائحة الطيب ويكون له أثر كذلك العلم لا يمكن للعلم أن يكون له أثر على القلب إذا كان القلب مليء بهذه الأمراض وملئ بهذه الأدواء فلابد أن يطهر الإنسان قلبه من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء حتى يكون للعلم أثر عليه بإذن الله تعالى وحتى يتقبل العلم حتى أيضا يتقبل العلم وذلك يقول العلماء عبارة شهيرة يقولون التخلي قبل التحلي التخلي قبل التحلي على الإنسان أن يخلي نفسه من الأمراض والأدواء والعيوب والنقائص حتى تكون أهل للقبول العلم والأمور الجيدة وما يصلح القلب بإذن الله تعالى ومن اللطائف التي أيضا يذكرها بعض العلماء يقولون كما أن البدن كما أنه يقبح بالإنسان أن يعتني بثيابه في الظاهر وملأه وجسده يكون متسخ كذلك يقبح بالإنسان أن يعتني بأن يتزين بالعلم وباطنه وقلبه يكون مليء بهذه الأمراض فينبغي على الإنسان كما يعتني بطهارة الثوب والبدن أن يعتني أيضاً بطهارة القلب ليكون قابلاً له لي العلم. ومن الأمور أو من الأدلة التي تدل على أن العلم بالفعل يحتاج إلى تقوى حتى يوفق الإنسان إليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا إيش يعني فرقانا يعني نورا تفرقون به بين الحق والباطل ولا شك أن العلم ما هو العلم هو التفريق بين الحق والباطل في كل مسألة أن تعرف الصواب من الخطأ هذا هو العلم فيبين الله عز وجل أنه من اتقى الله جعله فرقانا يفرق به بين الحق والباطل ويقول الله تعالى أيضا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَ وَمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تقواه ولا شك أن العلم زيادة هدى فعل الإنسان أن يهتدي حتى يزيده الله عز وجل هداية ويزيده تقوى إذا هو ابتدأ وسلك الطريق يزيد الله عز وجل من هذا الهدى ومن هذه التقوى وعلى رأس ذلك العلم ثم يقول المؤلف وكما لا تصلح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته وهذا قياس صحيح وجميل ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجسد مضاه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب فإذا كان العلم صلاح فإنه لن يصلح القلب بهذا الصلاح إلا إذا أصلحت قلبك اصلا أولا كان مستعد لتلقي هذا العلم والقلب كالوعاء الوعاء إذا امتلأ بشيء لا يمكن أن تضيف شيء آخر إذا ملأت الإناء بشيء طعام معين لو أتيت بأي شيء آخر تبتضيفه عليه خلاص هو امتلأ امتهى لا يمكن أن تملأه بشيء آخر إلا أن تفرغه فإذا كان مملوءا بهذه الأمراض الدنية فلابد أن تفرغه حتى يكون قابل لأن يمتلئ بشيء آخر فعلا على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر غاية العناية الحديث صحيح نعم الثاني من آداب طالب العلم قال حسن نية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطن هذه كلها نوايا حسنة والتي تليها نوايا حسنة إذا استحضرها الإنسان عند طلب العلم كان حسن النية في طلب العلم يعني وهنا أنبه إلى أن النية الحسنة لا تنحصر في شيء واحد قد تكون نيته الحسنة في نشر العلم قد تكون نيته الحسنة في تطهير نفسه قد تكون نيته الحسنة في هو أن يعرف الطريقة التي ترضي الله عز وجل عن الطريقة التي تسقط الله حتى يعبد الله على بصيره فهناك نوايا عديدة حسنة قد تكون هي الباعث على طلب العلم وكل هذه النوايا تدخل تحت نية كبرى وهي أنه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى أن يكون غرضه من هذا الطلب هو أن يرضى الله عز وجل عنه لكن طريقة رضى الله عز وجل عنه لها عدة طرق من خلال هذه الوسائل نشر العلم الاهتداء بالنور العبادة على بصيرة الدعوة على بصيرة أمور كثيرة جدا تدخل تحت حسن النية في طلب العلم اورد عبارة للإمام الثوري تبين أن إخلاص النية ليس بالأمر الهيئ وهو قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إذا كان سفيان الثوري يقول هذا الكلام وهو من سادة هذه الأمة ومن كبار أتباع التابعين وفقهاء الملة يبين لنا وأن من أشد الأمور ومن أصعبها عليه إخلاص النية أيضا للإمام أحمد عبارة قريبة من هذا عندما ذكر إخلاص النية قال هي الخناق وأشار بيدي هكذا يعني هي أصعب شيء الشيء الذي يخنق الإنسان ويتعبه غاية التعب يقول هو إخلاص النية والذي يبين ذلك طبعا هؤلاء العلماء يتكلمون هذا الكلام ويقولون هذا القول وهم كما نحسبهم الله حسيبهم من سادة المخلصين ومن من يقتدى بهم في هذا الأمر لكن كما قلت لأحد إخوانكم سألني قبل أيام وأنا أخرج من هذا الدرس فقلت له إن الاخلاص رياضة بدنية رياضة قلبية الإنسان كلما امتد به العمر وكلما امتدت معالجته لقلبه في ابتغاء الاخلاص يوفق لهذا الإخلاص فإذا وصل يعني كلما استطاع أن يسود ثغرة من ثغرات الشيطان التي يدخل بها الشيطان إليه ليجعله غير مخلص جاءه الشيطان من ثغرة أخرى يدخل عليه منها ليفسد إخلاصه فإن كان صاحب هم في الاخلاص ويريد بالفعل أن يكون مخلصاً يوفقه الله عز وجل لسد هذه الثغرة ويعرف هذه الثغرة كيف ممكن يسدها من الشيطان فإذا سدها جاءه الشيطان من ثغرة ثالثة ورابعة وهكذا مع امتداد الزمن يصبح غالب ثغرات الشيطان التي يدخل منها على قلبه ليجعله فاسد الإخلاص قد سده. وبالتالي يصبح كلما امتد به العمر وكلما امتد همه في إصلاح قلبه كلما كان أمتاً إخلاصاً وأقوى في مواجهة تلبيس الشيطان فهي رياضة وأنا أقول للإخوان دائما الأعمال القلبية رياضة كالأعمال البدنية أنت لو أنك تريد تمارس رياضة لا يمكنك من أول يوم أنك تمشي مثلاً خمسين عشر كيلو متر ولا عشرين كيلو متر ممكن ما تمشي كيلو متر واحد إلا أنت مجهد تماماً أو تهروي لعشر كيلو متر واحد لكن مع الممارسة يمكن تصبح بطل العالمي في الهرولة وفي الجري لكن بالرياضة كذلك أعمال القلب أعمال القلب تحتاج رياضة أنت في البداية تجد أنه عندك صعوبة في الإخلاص شوي تجد أنه أيسر لكن لسه في صعوبة صعوبة ما تنتهي إلى أن يموت الإنسان مجاهدة الإنسان للشيطان وللهوى وللنفس لن تنتهي إلى أن يلقى ربه عز وجل لكنه كلما استمر كلما وفق أكثر من بداية الطلب ومن الناس من يوفق الله عز وجل إلى أن يقفز لمرحلة عليا من أوائل توبته وصلاحه وإخلاصه لكنه يستمر أيضا في معالجة قلبه إلى أن يموت فعلى الإنسان أن يجعل همه الإخلاص دائما يراقب عمله هل فيه إخلاص أو ليس فيه إخلاص دائما إذا كان بهذه السورة سيوفق للإخلاص بإذن الله تعالى مع التضرع لله عز وجل ولا شك الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقه للإخلاص هذا من أحسن الأمور ومن أعظم الأمور التي تعين على الاخلاص. مع أنه نفسه يسعى لأسباب الإخلاص يعني مثلا بعض الناس عنده إخفاء العمل من الأمور المعينة والمهمة جدا للإخلاص فعليه أن يخفي عمله قدر المستطاع لا يصل لدرجة الوسواس لدرجة مثلا يترك صلاة الجماعة بحجة إخفاء العمل لا هنا وصل لحد غير مرغوب فيه والشريعة يعني سبحان الله جاءت بصلاح النفوس الشريعة تريد منك أن تقاوم النظر إلى الناس ومراعاة بدح الناس وذمهم في بعض الأحوال ولذلك أوجبت عليك عبادات علنية تريد منك أنك تعود نفسك أنه لا قيمة لمدح الناس وذنبهم وإذاك شف شرعة عبادات معلنة مثل الصلاة الصلاة الجماعة الصيام جعلته في وقت واحد كل الناس يصمون ما تشعر في أحد يرأي بصيام رمضان صحيح ولا لا لكن قد يرأي بعض الناس في صيام التطوع لأن الوحيد هو اللي... اللي هو صائم فالشريعة تريد منك أنك تمارس بعض العبادات علانية حتى تعود نفسك على أنه لا قيمة للناس ولا لمدحهم ولا لدمهم تعطيك أسلوب في التدريب على إعلان العبادة لأنك أنت مضطر لإعلان عبادات حتى تكون شعار الإسلام ظاهرة حتى يكون المسلم مميز عن غيره بهذه الشعار الظاهرة حقيقة الكلام في الخلاص حقيقة طويل لكن الخلاصة أنه على الإنسان أن يستمر في معالجة قلبه وفي الاهتمام لهذا الأمر حتى يوفق إليه بإذن الله تعالى مع التضرع والنجوء إلى الله عز وجل بسؤاله أن يوفقه إلى الإخلاص يقول في آخر هذا النوع والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خلصت فيه النية قبل وزكي ونمت بركته إلى آخر كلامه يعني يبين هنا أن الإخلاص يراد لأنه لا يؤجر الإنسان على طلب العلم إذا لم يكن مخلصاً لله عز وجل وأيضاً يراد لمن أراد أن يزداد من العلم فإنك لن تزداد من العلم إذا لم تكن مخلصاً يعني إذا كان غرضك أيضاً العلم تريد أن تتعلم فإن الإخلاص سبب من أسباب زيادة العلم والبركة في العلم فهو سبب للأجر والثواب على العلم وأيضاً سبب للزيادة من العلم فعليك أن لا تنسى هذه العبادة المهمة التي توفقك لخير الدنيا والآخرة الثالث يتكلم عن المبادرة إلى الطلب والسغلال أفضل الأوقات لطلب العلم وأيضاً اختيار أفضل الأماكن لطلب العلم هذا هو النوع الثالث فيقول أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل أما الشباب فلا شك أن الصغر والشباب هي من أفضل أوقات طلب العلم من أفضل أوقات طلب العلم في العادة عامة الناس هي فترة صغره طفولته وشبابه والسبب في ذلك ظاهر اولا خلو الذهن من المنغصات ومن المشاغل ومن الهموم هم الأولاد وهم العيال وهم الرزق وهم ال... فخال الذهن من هذه الأمور كلها ثانيا النشاط والقوة لا شك الشاب عنده نشاط وعنده حد الذهن وحماسة شديدة جدا يفقدها كبار السن طبيعة البشر النساء كلما تقدم كلما فقد جزء كبير من حيويته وكل انسان منه مهما يعني ادعى أنه مع في كبره ما زال عنده حماس لو تذكر فترة شبابه سيجد أنه كان أكثر حماسا في فترة شبابه أكثر نشاط وحيوية في فترة شبابه فهذا النشاط والحيوية إذا لم توجه التوجيه السليم توجهت التوجيه السيء ولذلك تجد الشباب حتى المندفع يقول لهم عندهم دفاع تجد مندفع في الخير في العادة أو مندفع في الشرط طبيعة الشباب هكذا لا لعيب في التعليم ولا في مناهج التعليم ولا في التربية في البيت الشاب هو كذلك هو لابد عنده الدفاع وحماس لا بد يكون بهذه الصور انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل في أحد أعظم تربية من النبي عليه الصلاة والسلام هل في أحد أعظم تلمذا او تلامذه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لكن شوفوا اسامه بن زيد اليس هو الذي قتل الرجل الذي قال اشهد ان لا اله الا الله حماس فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هل لا شقت عن قلبه كيف بلا كيف بك مع لا اله الا الله يوم القيامه حماس الشباب ومعاذ يقول له النبي عليه الصلاه والسلام هو ايضا من الشباب افتان انت يا معاذ لما كان يصلي بالناس العشاء فيقرأ بهم البقرة وآل عمران الناس أهل المزارع وتعبانين طول النهار والليل هم شغالين ما يعني يمسكون أنفسهم عن النوم حتى يؤذن العشاء ودوا يصلي وينام مباشرة فإذا بهم يقرأ بهم هو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء يريد فضل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء لأنه كان أقرأهم, كان أقرأهم لكتاب الله فيبتدأ بهم بصلي الرجل قيام الليل فقرا مي بالبقره وعلى عمران الناس وهو يصلي صبر صبر وجد المساله ما ما تحتمل فنوى الانفراد صلى الحال ركع سجد وكذا وسلم وشه فمكتفى معاذ بانه معاذ نعم معاذ شدد عليه بل حتى يعني اغلظ في نصحه حتى كانه تهمه بالنفاق كيف تفعل هذا فذهب هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه بل معاذ هو الذي شك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل فالرجل غضمان شوفه ماذا يقول النبي عليه والله ما أحسن دندنتك ولا دندنتا معاذ انا أقرأ الفاتحة وسورة من القرى حولها ندندني حتى إذا زدنا شيئا على ذلك فهو في الحقيقة نفس مضمون نفس النهاية ثم التفت إلى معاد وقال أفتان أنت يا معاد من أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذلحاجة شوف الأدب الإسلامي في هذا الجانب خلاصة هالقصتين أورتها ليبين أن الشباب طبيعي أن يكون متحمس ومندفع ولابد أن تقع منه أخطاء بسبب اندفاعه وحماسه لابد طبيعي شاب عمره 18 عشرين اثنين لن يكون عالماً في هذا السن طبيعي يعني لما رح يصل لدرجة العلم ومن الطبيعي أن يكون مندفع ومتحمس فقلة علم مع اندفاع لا بد توقع في خطأ لابد الواجب علينا نحن كمربين ومعلمين وآباء وإخوة كبار أن نستوعب هذا الخطأ نستوعب هذا الخطأ نوجه توجيه اللطيف الجميل الذي لا يجعله ينحرف يميناً أو شمالاً ونعرف أن الحماس هذه ميزة ليست عيباً ميزة في الشاب لكن ينبغي أن توجه التوجيه الصحيح نعم من نعم الله عز وجل أن الشاب متحمس وأنه ذو حيوية بالغة لكن يوجه التوجيه الصحيح حتى ينفع نفسه وينفع دينه وأمته لكن طبعا مع ذلك لا يعني ذلك أن الشيوخ ليسوا أهلا لي لطلب العلم حتى الشيوخ أهل لطلب العلم ولما أورد الإمام البخاري في صحيح في كتاب العلم كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال تعلموا العلم قبل أن تسودوا تعلموا العلم قبل أن تسودوا نعم، ماذا يعني تسودوا؟ يعني تصبحوا سادة قال بعضها العلم المقصود قبل أن تسودوا يعني قبل أن تتزوجوا فأول السيادة الزواج إنه يجدون يتزوج فيصبح رب الأسرة يصبح عند مسؤول من زوجه وأولاد وما إلى ذلك هو المقصود مطلق السيادة في كلام عمر الخطاب السيادة بالزواج بأن يصبح مثلا موظف أن يعملوا تحت يديه مرؤوسين كل هذا نوع من أنواع السيادة لماذا؟ لأنه في العادة الإنسان إذا كبر وأصبح سيدا في العادة يستكثر او إما يشغل أو يستكثر على نفسه إنه مجلس التعلق لكن الإمام البخاري شوفوا لفتة الإمام البخاري اللطيفة لما أورد هذا الأثر في صحيحه اثر عمر بن الخطاب تعلموا العبق قبل أن تسودوا تعقبها مباشرة قال الإمام البخاري وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر أسنانهم حتى يفهم أقار العبارة بن الخطاب العبارة بطريقة صحيحة ليس المقصود أن وقت الطلب فقط هو الشباب لا لكن وقت الشباب هو أفضل أوقات الطلب وقت الشباب هو أفضل أوقات الطلب في العادة وإلا الإنسان مطلوب منه أن يتعلم طوال حياته وأن لا من التعلم طوال حياته لكن عليه أن يغتنم فترة الشباب لأنه لو فكر في الطلب في كبره سيندم بينه وبين نفسه أنه فرط في الطلب في أثناء شبابه لأنه يعرف أن تلك الفترة كانت أفضل فترة لطلب العلم آه ثم آه يقول ويقطع ما يقدر عليه من علائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب هذا سيأتي الكلام عنه في فائدة أخرى ثم أورد عبارة أيضا الخطيب البغدادي عن بعض أهل العلم يعني ينبغي حقي أنها والمؤلف علق عليها تعليقا جيدا نقل الخطيب البغدادي في الجامع يقول المؤلف عن بعضهم قال لا ينالوا هذا العلم إلا من عطلوا دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته طبعا نفس المؤلف عقب عليها إيش قال هذه مثل العبارات التي قلنا سابقا أن المقصود بها المعنى الرمزي للمعنى الحرفي ولذلك شوف ماذا قال المؤلف بعدها قال وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لا بد من جمع القلب واجتماع الفكر هي هذا المقصود من هذه العبارة أو ما يجعل نفسه منشغل بأشياء أخرى يجعل نفسه يعني فقط منصرف للعلم خاصة في فترة الصغر والشباء واستحذر هنا وجميعكم استحذر العبارة الشهيرة التي هي مثل قديم مروي عند المسلمين والعرب أن النبي أنهم يقولون وهي مروي لك حديث موضوع عن النبي رسالة والسلام أنهم يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر وبعضهم أتم هذه الحكمة قالوا والعلم في الكبر كالنقش في البحر كما أن النقش في البحر سرعان ما يزول فكذلك العلم في الكبر ففترة الصبا والصغر والشباب هي الفترة الرائعة والمهمة لطلب العلم وعلى الإنسان في هذه الفترة أن يبعد نفسه عن المشاغل حتى يستطيع أن يستغل هذه الفترة بقدر ما يستطيع طيب الرابع قال أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيراً ومن اللباس بما يستر مثله وإن كان خلقا فبالصبر عن ضيق العيش ينال سعة العلم ويجمع شمل القلب المقصود بهذا الكلام أن أنه لأنه من شروط طلب العلم ألا ينشغل بغيره فعليه أن يكتفي من غيره بالقليل كل ما سوى العلم عليه أن يكتفي منه بالقليل من طعامٍ وشراب ولباس ومتع الدنيا أن يتقلل منها قدر المستطاع قدر المستطاع وحط تحت قدر المستطاع خطوط وهي تختلف من شخص إلى شخص ومن بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع فالمستطاع عند زيد من الناس ليس هو المستطاع عند عبيد من الناس يختلف فكل إنسان يراعي نفسه وذاته ولا يجعل غيره قدوة في ذات الأفعال يعني فلا الناس مثلا ما يلبس إلى الثوب الفلاني هو لازم يفعل مثله ما يلبس إلى الثوب الفلاني هذا ليس بصحيح بل, بل عليها أن ينظر هو فيما يصلح نفسه ويبعده عن الانشغال عن طلب العلم ويفعله وهذا كما قلت يختلف من شخص إلى شخص أذكر أن أحد العلماء هو ابن حزم كان يذكر أنه ابن حزم نشأ أبوه كان وزيرا فنشأ مترفا في بداية حياته نشأ حياة المطرفين أبناء الوزراء فلما كبر وابتدأ يطلب, يطلب العلم أحب أن يتقشف وأن يعيش حياة الفقراء فكاد أن يهلك هو يقول كدت أن أموت ما تعوت على هذه العيشة فإن شغل عن طلب العلم بسبب فقده لمعتاد عليه فهو يقول أنا تعوت على لين الطعام ولين الشراب ولين فتركه خاصة إذا كان مهاجأة هذا سيقطع عن الطلب لكن ممكن مثلا بعض الناس يستطيع أن يتدرج إذا أحب يتدرج في قطع وترك بعض الأمور التي اعتادها أما أن يقطعها فجأة قد يضر جسده ولا يحتمل هذا الأمر بل قد يشغل ذهنه بدل أن يتفرغ ذهنه للطلب يصير منشغل بالمشقة التي يعانيها والتعب الذي يعانيه ويشغل عن طلب العنفاذ يختلف من شخص لشخص القاعدة المهمة أن تحرص ألا تنشغل عن العلم بغيره وهذا يختلف من شخص إلى شخص والمجتمع إلى مجتمع كما ذكرنا أي والآن يأتي ان شاء الله ذكر هنا كلمة الإمام الشافعي التي يقول فيها وهي صحيحة وهي التي يقول فيها لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس كلمة شديدة قيل ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي ما معنى الغني المكفي؟ الغني المكفي يعني الغني الذي غناه لا من جهة هو يطلب في أحد يكفيها الطلب يعني مثلا شاب أبوه ينفق عليه أبوه غني فهو الذي يكفيه الطلب هناك غني مكفي وغني غير مكفي الغني غير المكفي الذي غناه من جهة عملي هو هو نفسه يتاجر ويعمل حتى أصبح غنيا وفي غني بغيره وهو يكون أبوه أحد ينفق عليه يعطيها المال فهو غني لا من جهة هو يشتغل بالغناء وبطلب المال وإنما في أحد ينفق عليه فيقول الإمام الشافعي والغني مكفي قبل أن نفسر هذه العبارة وهي غريبة نذكر أنه في عبارة أخرى صحيحة أيضا عن إمام الشافعي حتى نجمع بين العبارتين نعرف أن هذه العبارة ليست على ظاهرها صح عن إمام الشافعي أنه قال يحتاج طالب العلم إلى ثلاث يحتاج طالب العلم إلى ثلاث أولها طول العمر والثانية سعة اليد والثالثة الذكاء الذكاء أولها طول العمر وثانيها سعة اليد وثالثها الذكاء هذه صحيحة والعبارة الأولى صحيحة واللطيف أن الخطيب البغدادي أورد العبارتين خلف بعضها مباشرة في كتاب الفقي والمتفق ليبين أنه ما في تناقض بين العبارتين طيب ما هو مراد الشافع بالعبارة الأولى مراد الشافع بالعبارة الأولى أنه في العادة أن الإنسان الذي عاش حياة الترف لا يكون مستعدا لتعب ونصب طلب العلم لا من جهة أنه يجد يعني موانع بينه وبين الطلب بسبب قله ذات اليد ولا ما يستطيع يشتري الكتب ولا ما يستطيع يلتحق بالجامعات لا له عنده مال يستطيع يفعل هذا كله لكن ما اعتاد على تعب الطلب طلب العلم يحتاج الى تعب يحتاج الى جهد يحتاج انه يسال من الصباح يحتاج انه يعني يتعب ويكتب ويتعب يده الى ان تكل عينه الى يقرا الى عينه تزوق وهذه أمور الذي اعتاد حياة الترف يصعب عليه أن يمارسها لا من جهة أنه في شيء يشغل أو يمنع فكلمة الأولى منطلقة عن غالب ابناء المترفين غالب أبناء المترفين بل نقول غالب حتى لا يعني نسيء نقول كثير من أبناء المترفين كثير من أبناء المترفين يلهيهم الترف عن جد الطلب فقط وإلا لا شك أن المال وسعة المال كما في العبارة الأخرى من الأشياء المعينة على الطلب فإن وجود المال يكفي هم الطلب يكفي أن يصيره مرتاح مرتاح يطلب العلم ويعرف الحمد لله أنه فيه يعني رزقه مضمون بفضل الله عز وجل اليوم وغد وعبعد غد الكتب اللي يريدها يحصل عليها وسائل التعلم التي يريدها يحصل عليها ف يعيش حياة مطمئنة ولا شك مثل هذه الحالة فليس مطلقا سعة اليد أو الغناء مانعا من طلب العلم بل الأصل أنه من أسباب تيسير طلب العلم لكن لمن جد واشتهت وتعب في طلب العلم فالغني والفقير يحتاجان إلى تعب وجهد ونصب لتلقي العلم لا يمكن للغني أن يتصور أن غناه سيجعل طلب العلم يسيرا عليه ولا يتصور الفقير أن فقره سيجعل طلب العلم عليه أعسر من الغني هذا طلب العلم كما ذكر ريحي بن أبي كثير من أئمة إتباع التابعين قال طلب العلم لا يستطاع براحة الجسد لكن كما أقول في مثل هذا السياق دائما مع أن طلب العلم فيه عسر لكن له لذة وهو أيضا الخطوة الصحيحة للمستقبل مستقبل الآخرة ومستقبل الدنيا وبالتالي تعبه يجعله لذة أن تتفكر في مستقبله وفي النتيجة والثمر التي ستسدجنيها من طلب العلم طيب تكلم بعد ذلك عن أنه طالب العلم يستحب له أن يكون عزباً عزب يعني غير متزوج طبعا الصحيح عزب وليس أعزب أعزب خطأ يعني شائع بين الناس عزب من غير الف والي حمزه اي لا عزب عزب طيب هذه حقيقة ايضا تختلف من شخص الى شخص ومن زمن الى زمن انا نصيحتي اليوم أن يتزوج طالب العلم خلاف ما يذكره المؤلف المؤلف كان في زمن لم تكن هناك ملهيات ولم تكن هناك شهوات مبثوثه في كل مكان الطالب العلم يذهب من بيته الى مسجده ما يرى شيء يشغل ذهنه أما الآن لا والله كلنا نعرف الفتن التي يعيشها كبار السن فضلا عن صغارهم والله الشيخ معد يخاف على نفسه الشيخ الكبير في السن يخاف على نفسه فكيف بالشاب الذي عمره 18 سنة أو 17 سنة أو 20 سنة لا بل أنا أرى أن طلب الزواج ولو من وقت مبكر من أعظم الأمور المعينة على طلب العلم وكلام المؤلف هذا بحسب عرفه وزمنه أما زمننا وعرفنا على طالب العلم أن يحرص على الزواج قدر المستطاع وكلما تزوج ارتاح واطمأن ولا يسهر الليالي في أحلام اليقظة ولا النهار في أحلام اليقظة يمسك الكتاب فإذا بالصور في, في أمام عينه وينسى الكتاب وما فيه صحيح فهذا الواقع فعلى طالب العلم أن يحرص على التزوج يشوفكم كلكم تحمسم لهذا الكلام هذا ما يؤكد صحة ما أقول يسأل الله عز وجل, يسأل الله عز وجل ويستعين يعني هو إذا استطاع طبعاً نحن نتكلم على يا عشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء فمن لم يستطيع عليه بالصوم فإنه له جاء أي أحسنت يعني يقول إنه نريد توجيه للأولياء لا شك حقيقا إنه على الوالد القادر على تزويج ولده ولو بالتقصير على نفسه ليتذكر حق الإبن يا إخوان ترى يعني في قضية مهمة لا أريد أن أطيل ويذهب الوقت فيها لكن يعني نحن نذكر دائما حق الوالدين على الإبن ولا شك أن الكلام في هذا الموضوع يسحق الإطالة وطول الكلام فيه فإن حق الوالدين حق عظيم وكلنا لا يشهله لكننا في كثير من الأحيان مع التأكيد على حق الوالدين ووجوب بالرهمة ننسى أن نذكر أيضا بحق الأبناء على الأباء شوف الأبناء الآن يفرحوا بهذا الكلام لكن هذا الواقع إنه في تقصير في التنبيه على حق الأبناء على الأباء لابد أن يعرف الأب أن عليه واجب انتجاه ابنه وسيسائله الله عز وجل عن هذا الواجب ثم كلما أعطيت ابنك من البر ستجد منه من البر في المقابل وجاء في الآثار الذي هو حكمة بروا أبناءكم تبرق وعلى قدر البر يكون البر أعطي ابنك أشعره بالمحبة أشعره بالعطاء أما أن يتصور الأب أنه غير مسؤول كأنه فقط هو المسؤول عن أن ينجب الولد هذا وبالكثير يعلمه التعليم النظامي ويلبسه لكن ما هو مسؤول عن شيء آخر إذا, إذا كان مستطيعا فعليه أن يسعى لتزويجه بقدر المستطاع ويعينه بالنفقة نحن نعرف أن الطالب إذا كان مثلا في المرحلة الجامعية افترضنا مثلا أنه ما عنده وسيلة لطلب الرزق إذا استطاع أن يعينه ولو بمبلغ يسير شهري راتب شهري يفعل ذلك يعينه على الحياة يستأجر له شقة يعني يعينه بقدر ما يستطيع كل أبو حسب قدرته الناس يختلفون في هذا الأمر قد يكون أحد الأباء هو مسكين نفسه توه فاتح بيته ما يستطيع أصلا هذا لا يكلف الله نفسه إلا أسحا لكن يتكلم عن من يستطيع فعليه أن لا يقصر مع ابنه في تزويجه والتعجيل في تزويجه لأن هذا في الحقيقة من أكثر الأمور المعينة له على صلاحه وصلاح حاله وتحمله لمسؤوليات ترى الزواج رجولة هو بحد ذاته رجولة قد يستمر الشاب، ترى الذي لم يتزوج، يستمر في ما نسميه بمرحلة مراهقة إلى أنصر عمره ثلاثين سنة، لأنه ما تعلم تحمل المسؤولية، لكن إذا تزوج وتحمل المسؤولية، وصار يشعر أنه مسؤول من هذه الزوجة، وإذا كان انجب ابناء مسؤول من هذه الأبناء، أصبح رجلاً قبل سنه، تجد عمره عشرين سنة وهو في عقله ورزانته وتحمله المسؤوليات مثل ابن ثلاثين سنة لم يتزوج، ويخطط لمستقبل تخطيط سليم لأنه يعرف أنه الآن هو ليس فقط مسؤولاً من نفسه بل مسؤول عن عائلة أيضاً وبالتالي يحرص أن يكون يعني يخطط لمستقبل تخطيط سليم وأن يصبر الوصول لهذا المستقبل حتى ينشئ عائلة سوية قادرة على العيش تمخر سفينة الأسرة في عباب الحياة فالتزويج مهم للشباب إذا الأب قادر على إنفاق عليه ينفق عليه ما دام أن الطالب ما دام أن الإبن يعني يصرف جهده ولو في الطلب ما دام أنه هو بذل كل جهده في الطلب يكفي لكن إذا وجد أن ابنه ما يطلب العلم أصلا فإن زوجه يطالب بأن يتوظف هذا في صالح الإبن ولو شد عليه في النفقة من أجل أن يكون يعني إنسان منتج غير هذا أيضا تصرف سليم في التربية والتأديب لكن أتكلم عن العموم الأغلب أن الشاب السوي هو يريد أن يعطي ويريد أن يتعلم ويريد هذا غالب الشباب بهذه الصورة الحق يقال الحقيقة لا نظلم أبناءنا غالب الشباب يعني يريد أن يكون مستقبلا جيدا لكن يريد من يعينه يريد من يوجهه يريد من يحمسه يريد من يسد ثغرات الثغرات التي تمنعه من طلب العلم وعلى رأسها الزواج على رأسها الزواج نعم والله يا أخي يقول خصوصا في الغرب والله ما عادت في فرق والله ما عادت في فرق لا بين الغرب ما في فرق يعني إذا ما كانت الشوارع مثل الغرب في التلفزيون وفضائيات مثل الغرب إذا كان التلفزيون مهومة الغرب مع أنه كذلك فالإنترنت والشبكة الإنترنتية خلاص وسترت للشباب كل شيء يشاهدونه ويعرفونه ويطلعون عليه ما عدت في فرق خلاص العالم, العالم قرية واحد ما عدت فيه بالفعل والله ما عدت في فرق لا واقع المسلمين يدلن في فرق في كثير من البلدان وفي كثير من الأحيان ولا وسائل الإعلام التي قربت القصي وبيّنت الخافي وأظهرت الذي لم يكن يراه والله لا نحن ولا آباؤنا رأينا في حياتنا أصبح الآن الجميع يرا شيء عجيب, شيء عجيب من الانفتاح ومن الانفتاح المذموم ليس الانفتاح المحمود ومن يعني انكشاف أمور ما كان يتصور إنساننا ممكن تنكشف ولا أن تظهر ولا أن يعرف أحد حضارة الدنيا بتقاليدها السيئة والحسنة الجيد والرديء القبيح والجميل كله صار يظهر للناس كلهم فلابد حقيقة من معالجة هذا الوضع الحالي بما يناسبه وأن لا نغفل عنه نعيش مرحلة جديدة تختلف عن مراحل البشرية السابقة كلها ما مرع البشرية في يوم من الأيام أنه كان الشخص في, في, في, مثلا في الشارقة يستطيع أن يتواصل مع أقصى انسان في أبعد مكان بالصوت والصورة هذا ما كان موجود أنك تشاهد حضارات الدنيا كلها أمام عينك وأن جالس في مكانك هذا ما كان موجود ولا من يوم ما خلق الله آدم إلى اليوم ما كان موجود فمرحلة جديدة تمر بها البشرية لابد من معرفة خطورة هذه المرحلة لابد من التعايش معها صحيح لا يصحل إنعزال منها لأنه غير ممكن إنعزال لكن لابد من محاولة تخفيف مفاسدها قدر المستطاع وتكثير مصالحها قدر المستطاع نعم طيب صحيح الخامس قال أن يقسم أوقات ليله ونهاره هنا في فيهاء ساقط من الطبعة أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره فإن بقية العمر لا قيمة له أي بقية العمر التي لا يغتنمها بقية العمر التي لا يغتنمها في طلب العلم وفي إصلاح نفسه ودينه ودنياه لا قيمة له لأنها ستكون لغو تمر عليه دون فائدة فالوقت الذي لا يستثمره في فائدة لا قيمة له ثم قالوا وأجود الأوقات للحفظ الأسحار وللبحث الأبكار وللكتاب وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل هذا حسب اجتهاد المؤلف وهو في الحقيقة غالب الناس بهذه الصورة لكنه أيضا قد يختلف فيه الناس بحسب ظروف معاشهم وطلبهم للرزق وحياتهم أسلوب الحياة يختلف من بلد لبلد من عرف لعرف ومن شخص لشخص إلا أنه في العادة هذه الأوقات هي كما ذكر المؤلف في العادة أن وقت السحر هو آخر الليل هو أفضل الأوقات للحفظ بشرط أن يكون نام من أول الليل لكن يكون سهران طول الليل بيكون أسوأ الأوقات للحفظ وقت السحر يكون مجهد تعبان ما يستطيع انتفع بشيء لكن لو نام بعد العشاء وقام قبل الفجر بساعتين يمكن يكون بالفعل قادر على الحفظ فوقت الأسحار ممتاز لمن نام النوم الكافي الذي يريح جسده ليستعد ليوم جديد بعطاء جديد أما يكون مواصل الليل بالنهار فسيكون من أسوأ الأوقات وقت السحار بالنسبة له والبحث الأبكار أي في اول النهار ما المقصود بالبحث؟ يعني التأمل والتفكير والاستنباط والدراسة والنقد هذه في أوائل النهار من أفضل الأوقات يعني بعد الفجر إذا صليت الفجر اجعل وقت استثمار ما حفظت وتأمل ما حفظت والتفقه فيما علمت اجعله من بعد الفجر قالوا للكتاب وسط النهار الكتابة إما يقصد القراءة من الكتاب وإلا يقصد النسخ والكتابة والمطالعة والمذاكرة الليل قلت أن هذه يعني بقية الأوقات غير وقت السحر والأبكار هي أفضل أوقات للطلب الأسحار والأبكار وبقية الأوقات تكاد تكون متشابهة يعني متشابهة من ناحية جودتها وعدم جودتها لكنه أحب إنه يعني يعطيك جدول لطريقة التعلم المؤلف أحب أن يعطيك جدول كيف ممكن تقسم يومك ونهارك إلى أقسام على وسائل التعلم المتاحة وإلا الأمر في غير وقت السحر والأبكار يكاد يكون متشابها. الحديث لا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام اللهم بارك لامتي في بكورها اللهم بارك لامتي في بكورها فلا شك ان وقت الأبكار من أوقات المباركه التي ينبغي على الانسان يستغلها سواء في طلب العلم أو في طلب الرزق فهي من الأوقات المباركه التي ينبغي على الانسان يغتنمها قال قال على بكور الثمار كيف بكور الثمار لا الحديث ما يدل عليها أي لم أعروف الحديث ما يدل على هذا الحديث يدل على الأبكار اللي هي أوقات أوائل النهار, أوائل النهار يقول وقال الخطيب أجول أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغدا الغدا هي ما بين الفجر إلى الظهر إلى طلوع الشمس الغدا هي ما بين الفجر إلى طلوع الشمس قال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع هذه كلها نصائح من مجربين وإن كانت تختلف من شخص إلى شخص كما ذكرت يعني لا تحصر نفسك في هذه الأوقات فإذا لم تجد أوقات الأبكار خاصة تترك الطلب لا حسب ظروفك اغتنم الأوقات التي أن تجد أنها أنفع لحياتك ووضعك الوظيفي يعني ما يمكنك أن تستعد به لطلب العلم قال وأجود أماكن الحفظ الغرف المقصود بالغرف عند العلماء السابقين لا ما نطلقه نحن اليوم على الحجر كل حجرة نسميها غرفة لا الغرف عند السابقين هي التي تكون في أعلى البيت اللي الغرفة نسميها الآن فوق السطح هذه الغرف الغرف عندهم هي لها اسم آخر في اللغة العربية سموناها المشروبة النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته مشروبة غرفة فوق السطح يصعد إليها إذا حب أنه يرتاح من, من مشاكل النساء صعد إليها لما هجر نساءه شهرا هجرهم في مشروبتي هذه التي فوق بيتي غرفة في أعلى السطح ليش يختاروا علماء الغرف هذه لطلب العلم اللي هي الغرف اللي فوق السطح منعزلة أول شيء العزال الذي فيها العزال وهدوء بعيد عن البيت وعن صخب البيت وعن الضوضاء أضف إلى ذلك يعني هي تعزله عن الضوضاء وتعزله هو أن يشارك الإنسان في العادة إذا كان موجود وحوله ناس لا بد أن يشارك بالنظر يشارك بالكلام يشارك. هو يصير منعزل بعيد أن يزعجه أحد ومن أن هو يتدخل في حياة الناس فينشغل أن طلب العلم أضف إلى ذلك أنها في العادة تكون أبعد عن ضواء الشارع والمارة والأسواق أضف إلى ذلك أنها تكون في العادة أنقى هواء وأصفى هواء يتنشق هواء نقي بعيد عن الغبار وعن الروائح وعن الكذا وبالتالي يكون هذا أيضا أنفع له في طلب العلم هي, يعني هي فكرة يعني قضية اختيار ورف فكرة المقصود أن تختار المكان المريح المناسب البعيد عن الضوضاء والملهيات هذا مهم يعني يشوف بعض طلبة العلم وقت الاختبارات يأخذ كتابه وروح الحديقة خطأ ينتفع إن شاء الله يعني لا يعني ذلك أنه لن ينتفع من القراءة في الحديقة لكنه أنفع له أن يكون في مكان منعزل لأن الإنسان إذا شغل عينه بالمناظر الجميلة وبالمارة وذهنه بالكان في أصوات تأتي وتشغل ذهنه لا ي... ي... يتشتت ذهنه ما هو مثل لما يكون في مكان ليس, هو... ليس في هذا المكان إلا هو والكتاب ينظر إليه خلاص ما في شيء يشغله كلما اجتمع الهم في شيء واحد كل ما كان هذا أنفع للإنسان أحد الطباء اليونان القدماء فلاسفة اليونان القدماء لاحظ ملاحظة لطيفة تدل على, على, على هذا المعنى قال وجدت أن الإنسان إذا أراد أن يفكر تأطأ رأسه أكثر الناس إذا أرادوا أن يفكر في قضية طأطأ رأسه وخفض رأسه بهذه الصورة ليس كذلك أن تفكر في نفسك إذا لا تفكر ترخي رأسك كذا وتتأمل في المسألة صحيح ولا لا وإذا أراد أن يتذكر يرفع رأسه صحيح ولا لا يتذكر شيء يرفع رأسه هو بماذا فسرها هو فسرها تفسير يعني لا, لا أعتبره صوابا قال لأن مركز التذكر الفهم في مقدمة الرأس فهو يرخي رأسه حتى يجتمع الدم في مقدمة الراس فيحسن التفكر وإذا أراد أن يتذكر يرفع رأسله أن موطن التذكر في الدماغ في أقصى الرأس حقيقة ليه توجيه آخر أقول ان الإنسان عندما يريد أن يتفكر يريد أن ينعزل عن المجتمع وعن كل ما يحاوله ومن أجل ذلك يخفض رأسه حتى لا ينشغل بشيء وإذا أراد أن يتذكر يحتاج بالعكس إلى سعة أفق وإلى راحة نفس. ولذاك يتخيل أن ينظر للأفق حتى لو لم يكن ينظر إليه يرفع راسك أنه ينظر للسماء ولذاك إذا أردت أن تتأمل إن عزل إذا أردت أن تستثمر هذا التأمل ممكن وقت تتوحي الحديقة على شاطئ البحر على مكان جميل لتستثمر المعلومات التي جمعتها لتستنتج منها وتبدع الإبداع يحتاج إلى مكان جميل ومريح لكن حشوى الرأس بالمعلومات يحتاج إلى أن تنعزل مع هذه المعلومات حتى تنضبط هذه المعلومات في رأسك ويغلق عليها لاحظتم يا أخوان؟ طيب قال السادس انتهينا من هذا من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال هذه الفائدة يعني عامتها عن قضية عدم التبذير والمبالغة في الطعام والشراب لا شك العلم الحديث والطب الحديث يثبت هذا الأمر تماما ويبين أن من سلامة العقل يعني من أسباب سلامة العقل سلامة الجسد ومن أسباب سلامة الجسد أن يكون الإنسان صاحب بنية قوية وصحيحة بعيد عن الأمراض والأسقام ومن أسباب قوة البدن لا أقول القليل من الطعام ولكن الطعام الذي يحتاجه الجسد الطعام الذي يحتاجه الجسد الذي كما يقال في العلم الحديث المغذي الذي يعطي الإنسان القدرة على النشاط والحيوية دون زيادة هذا هو الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه وفي الحديث الصحيح الذي أورد المؤلف هنا وهو حقيقة من, من أعظم الأحاديث التي تدل على سبق الإسلام لهذه المعاني الطبية الجسدية الصحية قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات لقمنا صلبه المطلوب من الطعام هو أن تكون قادر على النشاط والحيوية والعطاء فقط يعني كما يقول عوام الناس أن نأكل لنعيش لا أن نعيش من أجل أن نأكل فالأكل إنما وضع لا بأس أن تتنعم لا يعني ذلك أن لا تأكل ما لذ وطاب من الطعام لكن تأكل مما لذ وطاب ما ينفع جسدك ولا تزيد على ذلك فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنافسه هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محاله يعني ان لم يرضى بالتقلل فلا يزيد على أن يكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس يعني يترك أيضا جزء من من بطنه فارغا حتى لا يؤذي نفسه بكثره الطعام والشراب السابع أن ياخذ نفسه بالورع في جميع شانه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه المقصود بهذا الكلام أنه على طالب العلم ما استطاع أن يتورع عن ما يسقط الله سبحانه وتعالى أو بمناسبة الورع قسمان الورع قسمان ورع واجب وورع مستحب الورع الواجب هذا الذي لا يعذر أحد في أن يلتزم به الورع الواجب هو ما أمر الله وترك ما حرم الله عز وجل فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله عز وجل هذا ورعٌ واجب والورع المستحب هو فعل ما استحب الله عز وجل وسن وترك ما كره ترك المكروهات هذا ورعٌ مستحب وهناك نوع آخر من الورع قد يدخل في الورع الذي هو المستحب وهو ترك المشتبهات ترك المشتبهات مسألة اختلف العلماء فيها حلال أو حرام تتركها لأنه فيه خلاف مصدر رزق أن تشاك فيه هل هو حلال أو حرام تتركه لأنه يحتمل يكون حرام فهذا ورع مستحب ما استطاع أما الورع الأول فكل مسلم واجب عليه الورع الواجب كل مسلم يجب أن يفعل ما وأوجب الله ويترك ما حرم الله عز وجل أما الورع المستحب فأولى الناس التزاما به هم طلبة العلم والعلماء ولا شك فعليه أن يتحلى بقدر كبير من الورع المستحب ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا ينبغي شوفون المؤلف حقيقة لافت لفتة في غاية الجمال عندما نبه على الرخص قال وينبغي أن يستعمل الرخص في مواضعها فعند الحاجة إليها وجود سببها ليقتدي, ليقتدي بهم فيه أو ليقتدي به فيه فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه هذا حديث صحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لا أحد أورع من النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كان يأتي هذه الرخص عليه الصلاة والسلام ففي السفر صام وأفطر عليه الصلاة والسلام وجمع وقصر في صلاته عليه الصلاة والسلام فأتى هذه الرخص ولا اتيال الرخص وتركها ظابطه يعني متى يكون الأفضل الأفضل أن يأتي بالرخصة ولا أتي بالعزيمة ظابطه هو الأكمل لإيمانك والأزيد لإيمانك فإن كان أزيد لإيمانك إتيان الرخصة, الرخصة كيف يكون إتيان الرخصة أزيد للإيمان التخفيف بعض الناس شعوروا بيسر الشريعة يحبب الله إليه ويشكر الله ويحمل ويشعر بفرح إنه والله الشريعة خففت علي هذه المشقة في شخص آخر لا نفسه محمول على الجد وعلى التعب لا يشعر بزيادة الإيمان إلا بأن يأتي بالعزيمة فهذا يكون أفضل له أن يأتي بالعزيمة بشرط أن لا يشق على نفسه ما شقه تدعوه للانقطاع حتى الذي يريد التيسر لا يكون متتبع للرخص بطريقه إلى درجة أن يقع في المفاسك الإفراط والتفريط كله مرفوض نتكلم عن الحالة وسط في حالة وسط يكون فيها إتيان الرخصة أفضل ومرا تكون إتيان العزيمة أكثر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر في السفر لم يفطر في كل سفره ولم يصم في كل سفري عليه الصلاة والسلام من أهل العلم أن يجعل الضابط حصول المشقة فيقول إذا حصلت المشقة المقتضية للترخص فترخص ويكون الأفضل لك الترخص وإذا لم تحصل المشقة فإنه الأفضل لك أن لا تأتي بالرخصة أن تأتي بالعزيمة يعني مثلا أنت مسافر في الطائرة الآن لو أسافر من الشارقة إلى جدة حدود ثلاث ساعات ونواصل لجدة ثلاث ساعات وأنا راكب في سيارة مكيفة واركبت الطائرة طائرة مكيفة يعني كأني جالس في قصر من القصور صحيح ولا لا ما في مشقة حقيقة قارن هذه بسفر من الطائف إلى مكة في زمن النبي صلى يوم وليلة ثمانين كيلو كانوا يمكثون فيها يوم وليلة بكاملها يعني اربعة وعشرين ما تساوي ولا واحد من من تلك المشق مع ذلك يباح لي الترخص برخص السفر ولا شك ولو كنت في الطائر مدام المسافة حصل فيها ال... لكن هل الأفضل لي في هذه الحالة العزي... الترخص برخص السفر والإتيام بالعزيمة من أهل العم من يرى أنه إذا ما عليك مشقة يكون الأفضل عليك الأفضل لا نقول الواجب الأفضل أن تأتي بالعزيمة مدى ما في مشقة ومد... وإذا حصل مشقة يكون الأفضل بالنسبة لك الا اتيان بالرخصة إلا أن الضابط عندي الأصح هو زيادة الإيمان فمن كان في اتيان الرخصة زيادة في إيمانه فليأتي الرخصة ما يمرتبط بالمشقة وعدمها ومن كان في اتيان العزيمة زيادة في إيمانه فليأتي بالعزيمة ما دام أنه يحق له أن يترخص كل الكلام فيما كان يحق له أن يترخص شرعا ومعنى أنه يحق له أن يترخص يعني ليس بواجب عليه أن يترخص يجوز أن يترخص ويجوز أن يأتي بالعزيم فيختار الأفضل لإيمانه ولصلاح قلبه طيب الثامن يريد أن ننتهي بسرعة يقول أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب بلادة وضعف الحواس حقيقة هذه الفائدة كلها يقرؤوها أنتم وأكيد أنكم قرأتموها على حسب ما أوصيناكم كلها يعني ينبغي أننا ما نلتفت لها التفات كبير لأنها بحسب معارف المؤلف معارف المؤلف في ذلك الزمن في الطب كانت في غاية التواضع التفت لما ينصحك به العلم الحديث معلومات ابن سينة في ذلك الزمن لا تساوي معلومات طالب علم الطب في مستوى أول الآن. الحق يقال فهذه المعلومات تعرضها على العلم الحديث إن أيدها العلم الحديث فخذ بها ما أيدها العلم الحديث وأحببت أنك تأخذ بها احتياطا وورعا فهذا شيء راجع إليك لكن الذي يجب أن تلتزم به ما ينصحك به العلم الحديث من ناحية صلاحة الجسد والعلم الحديث حتى الآن لم يثبت أنه فيه طعام معين له أثر مباشر على قوة الحفظ وطعام معين له أثر مباشر في ضعف الحفظ وما إلى ذلك فهذه الأمور كلها حقيقة يعني ما عارف قديمها لا ينبغي الأقوف عندها كثيرا التاسع يقول أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضار في بدنه وذهنه ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثماني ساعات الحق حتى العلم الحديث الآن قريبا من هذا يقولون سبع إلى ثمانية ساعات في اليوم يعني النوم الطبيعي من سبع إلى ثمانية ساعات في اليوم وإن كان أيضا يختلفه من شخص إلى شخص ومن نوم إلى نوم النوم المريح العميق قد يكتفي الإنسان فيه بخمس ساعات ست ساعات ويقوم نشيط جدا لكن لما تنام في مكان أنت غير مرتاح فيه ونوم غير عميق بمعنى فيه عندك ضوضاء وصجة وكلام وكذا وكأنك صاح ونائم غالب الوقت هذا قد تنام عشر ساعات وتقوم غير مرتاح فهو يختلف الإنسان الصحيح البدن إذا نامه مثل المريض الذي مسكين يتألم وكل شوي يستيقظ من نومي بسبب الآلام التي يشعر بها فيختلف هذا من شخص إلى شخص لكن في المتوسط خطوة سبع ساعات تكفي الإنسان في اليوم والليلة في الحدود المتوسط في الحالات الطبيعية فعليه أن لا يزيد على هذا الحد ويمكن أن يقسم هذه الساعات على مراحل وهذا ترى مفيد للجسد يعني مثلا يجعل خمس ساعات أو خمس ساعات نومة الليل يجعل له نومة في وسط النهار القيلولة بعد الظهر أو قبيل الظهر بساعة أو بنصف ساعة ينام نصف ساعة ساعة أيضا تعطيه نشاط لبقية يومه ولا يجعل الساعات كلها في وقت واحد ثم يمارس كل الحياة دون أي ساعة راحة أثناء النهار من الأفضل أن يجعل أيضا له ساعة أو نصف ساعة في أثناء في وسط فتره العمل والنشاط وطلب العلم ثم يقول عباره لطيفة قال ولا بأس ان يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره اذا كل اذ كل شيء اذ كل شيء من ذلك أو إذا كل شيء من ذلك ما اد في صوابها ولا باس يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره اذا اذا كل شيء من ذلك إذا كل مفترض شيئا إذا كل شيئا من ذلك إذا قلنا كل تكون شيئا على النص مفعول به إذا كل شيئا من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المستنزهات يعني المقصود أنه إذا شعر بشيء من الملل من الضجر من السآمة عليه أن يروح عن نفسه يروح عن نفسه الاستجمام وشيء من الراحة شيء من اللهو المباح له المباح خاصه بالنسبه للشاب وكل انسان في حاجه إلى شيء من الله حتى الكبير لكن كل بحسب يعني سنه وعمره وقته يحتاج الى فترات استجمام وراحه فعليه ان يجعل هذه الفترات لا هي الاساس وانما يجعلها وكانها وقود وطاقه يعني كلما فرغت الطاقه يملاها بفترات الاستجمام والراحه ليعود لدرسه وتعلمه بنشاط اكبر وكما ذكرنا سابقا المنبتلى أرضا قطع ولا ظهرا أبقى إذا استمر في جد استمر سيأتي وينقطع ولا يستطيع أن يكون لابد أن يستجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو في حمل للهم كان يستجم عليه الصلاة والسلام ويخرج مع أصحابه للبساتين ويخرج ويجلس معهم جلسات سمر إن صح التعبير ويضحك ويباسطون ويتكلمون ويذكرون الأشعار ويمازحون ويمازحونه عليه الصلاة والسلام هذه الحياة الطبيعية التي ينبغي أن يمارس لكن لا تكون هي الأساس وإنما تكون فترات استجمام يتقوى بها على الجهات والجهد والطاقة والعمل طيب قال ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن ما شاء الله تبارك الله يعني آبدا هذا من الأمور التي لا شك ينصح بها العلماء قديما وحديثا على الإنسان أن يحرص أن يكون بدنه قويا قدر المستطاع لان يعني صلاح البدن يؤدي الى صلاح العقل والقدره على العطاء طلا علما وتعلما وتعليما قال ولا باس بالموت الحلال اي الجماع الجماع جماع الزوجه أي الجماع الزوجه يعني الزوج ممكن بالموطى أو بالوطي الحلال المقصود الجمع المقصود الوطء يعني الوطء الحلال أن يطأ أن يجامع حلالا لا شك هذه غريزة وشيء فطر الله الناس عليه ولا بد لهم منه لا بد لهم منه ولذلك حث الإسلام على الزواج وحث على أن يتزوج الإنسان الودود الولود وحث على التكاثر وهذا من سنن الفطرة التي ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيها وأن لا يغلو فيها لا يفرط فيها ولا يغلو فيها لكن ذكر هنا يعني معلومات ليست صحيحة في الحقيقة يقول يعني ليست صحيحة حسب العلم الحديث قال ويحذر كثرته فإنه كما قيل ماء الحياة يصب في الأرحام هي هذا شطر من من بيت لأحد الأطباء العرب الذين كانوا في القرن السادس الهجري يقال له العنتري يقول في مقدمة هذه القصيدة احفظ بني وصيتي واعمل بها فالطب مجموع بنص كلامي قدم على طب المريض عناية في حفظ قوته مع الأيام أقل النكاح كما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام أو يصب في الأرحام فالحقيقة أن الجماع مهما كثر مادم أنه في حيز معقول لا يضر بالجسد لا يضر بالجسد وهذا كلام غير صحيح والتي ذكروا وقالوا محققون من الطباء يرون أن نتركه أولى إلى ضرورتنا واستشفاء بالعكس هذا خلاف حتى سنة النبي على السلام النبي آسة والسلام تزوج النساء وكان وأوتي قوة أكثر من قوة غيره في في هذا الموضوع ولا يؤثر هذا في الرجل ولا في المرأة إذا كان من الوجه الحلال وبالطريقة الصحيح ويريد أن نطيف في هذا الموضوع قال وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنه ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض يعني يقول على العالم أنه يأخذ ثلامذته وطلابه في بعض الحال إلى منتزهات إلى بستان في حاجة لطالب العلم أنه يعرف كيف يمارس شيخه حياته العادية يعني يريد أن يعرف شيخه في البستان ماذا يفعل في المزاح كيف يمزح هذا من الأدب في النوم كيف ينام في الأكل كيف يأكل كيف يمارس حياته العادية يحتاج الطالب أنه يعرف من أجل أن يقتدي ومن أجل أن لا يغلو في جانب ويرى شيخه في الدرس جاد لأن الدرس طبيعي لا بد يكون جد فيظن أن كل حياة الشيخ جد بهذه الصورة والواقع بخلاف ذلك كل إلا الإنسان غير السوي كل أحد لا بد يكون لحظات فيها مزاح ويباسط أهله ويضحك معهم وما إلى ذلك فطالب العلم يحتاج أن يتأدى بأدب المزاح ويعرف حقيقة حياة العلماء والمشايخ والفضلاء فخروجهم معهم للمنتزهات ولو في مرة في العام ولو في مرة في نصف السنة مهم جدا حقيقة لأن تقوى علاقتهم ويتحسن أخلاقهم وأدابهم حتى في مثل هذه الأوقات ولحظات التنزه مع ما في ذلك من التنشيط لهم آخر فائدة قال أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب علم ولسيما لغير الجنس وخصوصا لغير الجنس أي لغير من يوافقونه في الطباع وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته يعني المقصود على طالب العلم أن يكون كثير الخلطة بعض طلبة العلم بالاسم هؤلاء ليسوا طلبة العلم حقيقيا لكنهم بالاسم يعني يكون مثلا طالب في الجامعة فهو رسبيا حسب الأوراق طالب علم لكن تعال شوف أي يومه كيف يمضي كل وقت فراغ فين كنت يا حبيبي والله كنت مع زملايا في الحديقة رجعتم من فين والله كنا نلعبك وراء ايه سويتم والله كنا نلعب وراءك يومه كله لعب هذا طالب علم. ما في وقت فراغ إلا وهو في خلطة مع أصدقائك قد يكون في عمل مباح لا شك إن شاء الله أن يكون في عمل مباح يعني لهو مباح ما في إشكال أنه من جهة لكن هل هذه وسيلة طلب العلم طالب العلم يحتاج أن يتفرغ ساعات طويلة يجعل خروجه مع الزملاء إما لزيادة علم كأن يكون مدارسة ومذاكرة ومناقشة في العلم أو أن يكون من باب التنزه كما ذكرنا وتكون هذه في حالات قليلة للاستجمام حتى يعود نشيطا لطلب العلم أما رايح خارج وين خارجي مع الزملاء والأصدقاء للعب راجع من فين راجع مع الأصدقاء والزملاء للعب متى يتفرغ لطلب العلم فقلة الخلطة في زمن طلب العلم مهمة جدا أن يقل من الأصدقاء ويقلل من الزملاء قدر المستطاع ويكتفي منهم بالذي ينفعه في طلب العلم إلا في اوقات الاستجمام واللعب واللهو والمباح الذي يعود عليه بالنشاط في الطلب فلا باس أن يلهو ويلعب بل هذا مطلوب كما ذكرنا حسب يعني قدرته وجده واجتهاده ثم أورد هنا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح وهو اشار الى ذلك بارادته بقوله رو النبي صلى الله عليه وسلم اغد ولا تكن الثالثه فتهلك لكنه ثابت عن الله بن مسعود قال اغد عالما او متعلما ولا تغد امعه لا هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو نصيحه ثابته عن فقيه اصحاب النبي عليه عبد الله بن مسعود قال اغد عالما أو متعلما ولا تكن ولا تغد امعه بين ذلك ايش هو الامع لا الإمع الذي ليس له راي ليس له راي إن كان مع الخير مع الخير مثل في لهجه العامه عندنا في السعوديه يقولون مع الخيل يا شجران. يعني ان مشت الخيل مشى معها وان كان وقفت الخيل وقف وين كان راحت تمين راح معهم راحت يسار راح معها ليس له راي وليس له شخصية وليس له توجه وليس له هدف مع الناس إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء فالناس واحد من ثلاثة إما عالم أو متعلم وما في شيء وسط أو إما ما في, ما في شيء ثالث إما أنت في حياتك عالم طبعا قد يكون إنسان اثنين في وقت واحد هو عالم وفي نفسه وقت متعلم يعلم مرات ما يعلم وهو عالم فيه ومرات يتعلم لكن لا تكن إما على هذا ولا ذاك والحياة كلها هكذا إما عالم أو متعلم أو إما فحرص أن تكون إماعة في وقات يسيرة من حياتك إن كان كذلك فلا بأس لكن ما يتكون غالب الحياة إماعة بمعنى أنك لا في العلم لا في التعليم ولا في التعلم كيف لا لا لا لا ولا تكون إماعة بين ذلك كلمة بمسعود الثابتة ولا تكون إماعة فتحلك طيب تقريبا هذا أهم في،, آه، في, في, هذا في هذه الفائدة أورد بعد ذلك أبيات بس في خطأ مطبعي مننبه علينا أنه خطأ يخل بالمعنى آخر بيت ذكر المؤلف ومن، طبعا نقرأ البيتين وإن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتى تشمل نفسه ليجمعك الكاف أبدلها بالهاء شتى تشمل نفسه ليجمعك لأنه بغير ذلك يصير المعنى مختل مئة في المئة غير مفهوم آخر شطر, شطر. شتى تشمل نفسه ليجمعك هي نفسه بالهاء لا بالكاف طيب ماذا لديكم من أسئلة أيها المشايخ فضل يجب عليك أن تنبه لكن بكل أدب ونطف لو استطعت مثلا أن تكتب في ورقة صغيرة فضيلة شيخي فضيلة معلمي انا سمعت أن هذا الحديث شديد الضعف أرجو أن تؤكد لي هذه المعلومة تاخذ ورقة وهو خارج المعلم تعطيها إياه بأدب ولطف ما تأتي أمام الطلاب وتحرجه لا بكل أدب اكتب ورقة وقل له فضيل الشيخي أنا سمعت أن هذا الحديث شديد الضعف وأريد منك أن تؤكد لي صحة هذه المعلومة وطول ورقة وخارج السلام عليكم وعليكم السلام هذه ورقة أتمنى أن تقرأها يا أستاذ الفاضل كذا جيد أين أفضل الحديث في صحته خلاف والراجح أنه شديد الضعف أين أفضل في صحته خلاف والراجح أنه شديد الضعف أقيلوا أو قيلوا فإن الشياطين لا تقيل حديث شديد الضعف وفي خلاف في صحته في من أهل العلم أنصحهم لكن الراجح أنه لا يصح طيب في وجوه جديدة تفضل الاخير الأخير طبعاً هذا هدف عظيم جدا. هذا هدف عظيم جداً ويحتاج حقيقة إلى جهد مضاعف إلى آخر حد يحتاج بيئة طيبة وطاهرة يعني البيت نفسه يكون الوالدان قدوة للإبن في كل ما يقولان ويفعلان ويأتيان ويذران يحتاج إلى تفريغ هذا الطالب لكل ما فيه نفع له في دينه ودنياه يفرغ تماماً ما يشغل بشيء لا ينفعه وبمناسبة في قصة وردها الآن الإمام تاج الدين السكي علي بن عبدالوهاب عبد والده تقي الدين السكي أحد, كبار أحد المجددين في القرن الثامن الهجري إمام كبير تقي الدين السكي ابنه تاج الدين السكي من كبار رأمة الشافعية يذكر عن, عن طريقة يعني تعامل والده له كيف ربي من أجل أن يكون عالماً لما بلغ مرحلة الشباب هو ذي نافع أيضا في, في قصتنا السابقة في قضية تزويج الشاب أحب والده وعمه أن يزوجاه من أجل أن يتفرغ لطلب العلم شف يعني هذا حتى من ذلك الزمن عرفوا أن التزويج أفضل له وهم من علماء قرن الثامن هجري فكلم الأب العم أن يزوجه بنت عمه وجلس الأب الزوجة ووالد تاج الدين جلسوا مع البنت واشترطوا عليها ألا تكلفه بأي عمل يعني ما تقول له اشتري لي خبز ولا حزمة بصل ولا شيء أبدا ما تكلف بشيء نحن زوجناه من أجل أن يتفرق قلبه للطلب فقط وأنك إذا أخلفت هذا الأمر سنأمره بتطليقك شوف لأي درجة فبالفعل تزوجها على هذا الشرط في يوم من أيام رآه عمه هو ذاهب للبيت في يده كيس المقاضي كيس المقاضي يعني الأغراض اشترى أشياء البيت فذهب إليه قال طلق الأب نفسه أب البنت قال طلق لماذا قال أخلفت الموحد ونحن نريدك من أجل أن تكون عالمة شوف لأي درجة التفريق. هي موطنة شاهد أن يفرغ لطلب العلم تريد عالم رباني هذا هدف يا أخي ما يستطيع أحد يديه يتمناه بالهيئة عالم رباني يحتاج جهد هائل حتى تخرج عالم رباني يحتاج بيئة شريفة كريمة يحتاج توفر كل الطاقات التي يمكن أن توفرها تسخر نفسك لهذا الإبن حتى يكون عالما ربانيا الأمر عظيم جدا حقيقة نعم اي في ظروف لا لا هم هم هم طبعا بقيه القصه قالوا اذا احتجتي شيء بلغينا نحن أي طبعا لا قالوا اذا احتجتي شيء بلغينا نحن ونحن نقضي لك الاغراض لا تكلفي الابن باي شيء نحن نوفر لك كل ما تريدين أي كذا اتضحت المساله لا تعترض على الائمه بس طيب يا اخوان في في سؤال آخر تفضل يقول إذا كان المعلم ظالما يحاب بعض الطلاب على بعض بالظلم لا بالعدل والإنصاف ما هو موقف الطالب من ذلك موقفه النصيحة باللطف وأنا أجد أن من أحسن وسائل النصيحة الكتاب. اكتب كلام بهدوء بلطف في غاية الرقة ذكره بواجبه ذكره بأملكم فيه نحن نأمل يا أستاذنا فاضل أن يكون كذا وكذا وكذا وحاول لك ما تكون جارح في عباراتك يعني لا تكون صريح أنت ظالم لكن لاحظنا شيء قد يفهم منه أنك تفضل فلان بغير حق وكذا ومثلك أرقى وأعلى وأجل من أن يظن به مثل هذا الظن فنرجو منك أن تراعي هذا الأمر اللطف ذق معه ولن في غاية الأمر لنمو نقصد صلاحه بغير اللين لن ينتصح وقدمها له حتى لو خشيت مثلاً من ظلمه ضعها في ظرف وضعها على سيارته تحت باب دائره من دون ما يكون فيها اسمه ثق أنه سيستفيد وخاصة لو تكرر هذا الأمر تكرر مثل هذا الأمر الكتابة يا أخوان أنا أجد إنها من أفضل وسائل للنصيحة يعني النصيحة عموماً صعبة على النفس أليس كذلك أنه يأتي شخص وينصحك وإذاك تجد أغلب الناس الذين تنصحهم مهما تلطفت أول ما يقول لك يا أخي بس مو كذا طريقة النصيحة ولو كانت الطريقة سليمة أول ما يواجهك به يقولك مو كذا طريقة النصيح لأنه صعب عن النفس أن تقبل تقبل النقد أصلا فحاول يكون النقد مغلف بوسائل عديدة بطريقة غير مباشرة إذا ما انتفع بهذا وحرصت وكذا ممكن تكلم أستاذ ثاني وكلمه أستاذ ثاني فاضل تعرف أنت تستأمن على هذا الأمر يا أستاذ كذا كذا كذا ونديك أن تكلمه بينك وبينه وتنصحه يعني وسائل عديدة ما فيه للمناصح والمناصح إما بالكتابة مشافهة عن طريق زميل له عن طريق شخص هو يجله ويحترمه مثلا تعرف أن هذا الأستاذ يجل أستاذ له يجل إمام المسجد يجل عالم العلماء بهذه الطريقة ممكن إن شاء الله يصلح حاله فضل لا. لا لكن, لكن أيضا الحق يقال أنه يحق له أن ينتصف لنفسه شرعا إذا الأستاذ ظلمه قال الطالب ليس عبدا للأستاذ يحق له أن يطالب بحقه وهذا لا يسمى سوءة أساء إليه يذهب للمدير مثلا يشتكي يقدم فيه شكوة رسمية فلان أساء إليه هذا حق من حقوقه ولا يقال له أساءلاتك هي, هي صعبة لكن يحق له إذا استطاع أن الطالب يكون أكثر أدبا من الأستاذ ويعطي الأستاذ حقه ولو ظلمه فلا شك هذا فضل وشرف ينبغي أن يحرص عليه لكن إذا ما طابت نفسه إلا بأن ينتزع حقه ولو بقوة شرعاً وعقلاً يجوز له أن ينتزع حقه ولو بالقوة متى تعبته الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار الطالب ما هو بعبد الأستاذ والتلميذ ما هو بعبد المعلم تماماً حتى مثل حقيقة علاقة الأب بالأب لا يجوز للأب أن يظلم ابنه ولو كان هو الأب الظلم محرم لا يجوز أبدا كما أنه لا يجوز للإبن أن يعقى أباها وأن يسيا إليه العلاقة ليست استعباد بين صاحب الحق والذي يجب عليه أن يؤدي الحق بل هي علاقة أخذوا عطاء طيب في سؤال قبل ما نقرأ الأوراق الوقت طيب أجل نقرأ الأوراق يقول هل الشبهات في الطعام يأثر في نفوس طلبة علم كما أن أكثر, أن أكثر اللحوم التي نأكلها اليوم مستورد وكذلك من أكلاتها الخفيفة وبعض الأدوية المستوردة التي لا ندري يحلها طيب قلت سابقا الحقيقة أن ترك الشبهات إذا كان ليس هناك شيء واضح في التحريم هذا تسمى شبهات أنت عندك شبهة وريبة الأصل في الأمور الحل في مثل هذه الأمور فالأصل فيها الحل إلا إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنها محرمة فمدام أنه حلال يجوز أن تأكلها لكن إن تورعت فهذا حسب وأيضا التورع ينبغي لا يصل بك إلى درجة الإضار بنفسك يعني دواء أنت محتاج إليه بحسب نصيحة الطبيب المختص لا يحق لك أنت وأنت ما تعرف شيء في الطب أنك تتوك هذا الدواء بحجة الوراء أنت محتاج للدواء وصحتك ستتضرر وربما تهلك إذا ما استخدمت هذا الدواء ينبغي عليك ان تلتزم بنصيحة الطبيب عندك شك في هذا الدواء الذي يكون في نسبة كحول أو في كذا قول للطبيب لعله يأتيك ببديل يعطيك البديل لكن أنت تشتهد من عندك وتترك الدواء وأنت محتاج له هذا أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر والثواب قال هل اللعبة الشطرانج من الله المباحئ لمن أن بعض أدواته يحمل رموز الدين المسيحي بغض النظر عن رموز الدين المسيحي اكسر الصليبي العراسل الشاه الملك انتهى ما في صار فيه رمز من رموز المسيحي هو هذا بس الرمز من الرجوم المسيحية الصليبي ليتي عراسل الملك لعبة الشنط بحدي الشطاج بحدي ذاتها فيها خلاف من علماء من علماء من أباحها ومنهم من حرمها والراجع عندي الإباح أنها مباح وكل الأحاديث الوائدة فيها كلها لا تصح لم يثبت في شطرنج بحد ذاته حديث ثابت صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة حتى أثر علي بن أبي طالب ما هذه الأصنام التي أنتم عليها عاكفون أيضا لا يصح عن علي بن أبي طالب لم يصح في لعبة الشطرنج ولا حديث ولا أثر واحد والأصل فيها الإباحة لأنه ما في شيء يختص إلا إذا كان قمار لعب على مال فإذا لعب على مال يكون محرماً أيضا إذا أدى إلى مفسدة أي لعبة إذا أدى يكون حرام إذا مثلا إنسان اللعب للشطرانج جعله يترك الصلاة صار حرام أدى إلى شجار ونزاع وخصوم بين المسلمين بعضهم وبعض صار حرام لكن هذا ليس له علاقة باللعب نفسه هذا له علاقة بأخلاق اللاعبين وطريقة تعاطيهم للعبة فإذا لم يؤدي إلى مفسدة فالأصل فيه الإباحة وبالمناسبة حقيقة هذه اللعبة من أحسن اللعب التي تنمي الذكاء والفكر وتعطي التخطيط الاستراتيجي كما يقال للمستقبل وتخليك تحاول تستنبط ما الذي يريد أن يفعله الخصب إن صح التابير فهي لعبة تنمي الذكاء وإسلام جاء يريد أن ينمي الذكاء ما يعرض الذكاء فهي لعبة ممتازة وجيدة بشرط أن لا يغلو الإنسان فيها فتلهيه عن الأعمال الصالحة الأخرى وبالذات الواجبات وبشرط أن لا تؤدي إلى خصومة وعداوة هل يصح هذا الحديث كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون خامسا فتها لك يصح كما ذكرنا في كلامنا على الحديث السابق لقاءنا الآتي إن شاء الله في ما قررناه عليكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم